تنزيل الكتاب لا رجل فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لننذر قوما ما أداهم من نذير منهم لعلهم يمتدون الله الذي خلق <تصفيق> السماوات والأرض وما ذنوها في ستة أيام ثم استوى عن العرش ما لكم من دونه من وليه ولا شكيم أفلا وَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ مَا يَهُبُّ إِلَيْهِ مِنْ ثُمَّ كَانَ الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من موطين ثم جعل نسله من ثلاثة من ماء منين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعله مستمع الأنصار الأخذة حليلا ما تشترون وقالوا أئذا ضلرنا في الأرض لإنا في خلق تدين بل بلطار ربهم كافرون قل يتعذف الملك الموت الذي يمكن بهم إذا إلى ربكم ترجعون ولو المجرمون لا كسر مروسه عند ربهم إنا لآتينا كل نفس مدىها ولكن حق القرن مني لأهل أن جهنم من الجنة والناس أذنعين فذوقوا بما نسيت اللقاء يومكم هلدا نسيناكم ما كنتم تعملون؟ إنما يؤمن بآيات الذين ذكروا بها خُلصوا صدقًا. خُلصوا صدقًا وسَبَّقو بعمل عظيم وهم لا يستكبرون. تتجاهلونهم عن المعاصي. منهم كمن كان فاسقا لا يسكفون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن تنسى قل ما نروه أن يخرج منها وعيد فينا وقيل لهم وقيل لهم اللو بذل من ذل كنتم به تكذبون ولن يضن منهم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعلق <تصفيق> عنها إنا من المجرمين منتقون ولقد آتينا موسى الفتاة فلا تكون في مرية من هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكان بآياتنا ويفصل بينهم يوم القيامة في مكان فيه أختين أو لبيت لنا منكم أثنا من قطين من, من الجحور يمشون في مساتهم إن في ذلك آيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يَنُصِّرُ مَنْ يَدْعُوهُ بِالْبِرِّ وَيَغْفِرُ مِنْهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الفتح إن تَصَادِقُهُمْ قُلْ <تصفيق> يَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ لَكَ الْإِيمَانُ لَمَن كَفَرَ إِيمَانًا لَّا يَنفَعُ لَكَ I want a